اشهد ان لا اله إلا الله. اشهد أن لا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 حی علی الصلاه حی علی الصلاه حی علی الفنا حيان الفلاح الله أكبر الله أكبر الله